Tila wa tijirikika haraman ikaburuhna. A'uzu billahi min ash-shaytani r-wajim. Ba Governor Ba, di Sher Tur windap bi in ber postsini social masuk. Ilani dhaoks. I sugi. Ilani فاختلق به نباد الأرض فمرج على قومه من المحراب laqad aha yusjilakumul fulk fil bahri wa atharon alamat 38 Bismillahirrahmanirrahim Falaysa lahum al-yawma huna أبو هام وما تسداد يسلمها ما بسما سير خالد نبيها وبسما سير بلا ورسولنا لديهم يتبعونا ولا تفسدوا بالارض بعد استلاها الرحمن 39 بسم الله الرحمن الرحيم وارزقهم فيها واقصهم واكر لهم واصبر على ما يقولون جهم ولا تعثوا في الارض مفسدين يرينا فإذا مر قلب بسر وفصفر القمر يوم ترجف الارض والجبال يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا فيكون يا ليتني لم اوتيت اغيا هل من أقول بسم الله الرحمن الرحيم مزجاد مزدجر أزلفنا تحذيقا تحريفا مصطفى زارعونا زاهدين يزالون يزعمون يزقون يزهدون يزيدون يزيرون يزدعمون أزواجا مسجاد زجاجة وزادهم زعيتم вазру уин